في سجر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاءا فجعلناهن أبكاراً عربا أتراباً لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحلوم لا بارد ولا كريم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 هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو تصدقون أرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن نفارقون؟